اعتذر انا ضغطت عليه خطأا ضغط عليه خطأا اعتذر اعتذر لكم وانظر كيف فعل الله جلش علام بقصة فرعون في كتابه قال الله تعالى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذاه الله ومكال الاخرات والاولى إن في ذلك العبرة لما يخشى هو يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا ولا كذوبين ففرعون لعنه الله عليه يقول هو خير من موسى عليه السلام رأيتم ويسفه ويحقل من شأن ما كانت موسى عليه السلام وهذا دلاله على انه رجل خبيث بئيس تعيس لم يعرف قدر الناس يقول ولا يكاد يبين يفسح عن كلامه يعني كانه يقول هو اي كيف اكون لي اعتذر لكم سامحوني وأنتم تعلمون بأن موسى عليه السلام أصاب لسانه في حال صغره من جهة تلك الجمرة أصابه يعني أصابه شيء سامانكم أين أنت تفضل أنفخ صدق سامانك فالجمرة فعلت برساني مفعظ لكنه دع ربه جل في علاه حين قال الله جل في علاه قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي جد به أزري في أمري كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة فواحل الله ذلك العقدة منه نعم وصار يعقل عنه ما يريد إن الله جعله أخاه معضدا, معضداً ونصيرا وقد شفاه من هذه العقدة وحلها لهم فقال فلولا ألقي عليه أسئلة من ذهب أي وهي ما يجعل في اليد طبعا على أساس أن يكون صاحب ملك وصاحب غنى أو جاء معه الملائكة مقترنين يكتنفونه يعاونونه فهذا الكلام الذي قاله شبهه شبه لبس بها على الأغرار الأخمار لكن لابد أن تفهموا هم ليسوا أغرارا أغمارا فقط بل هو المسألة صادف هواها قلبا خاليا فتعيش فتمكنه وافق شن تبقى وفقه فعانقه ربنا بحات مع عقبة, عقبة بن عامر رضي الله عنه ورضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معصيفا نما ذلك استدراج من الله تعالى له قال الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقال طالب شاب قال كنت عند عبد الله رضي الله عنه ورضاء فذكر عند عنده أو ذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف المؤمن وحسر على الكافر ثم قال رضي الله عنه فلما أسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين قال عمر بن عبد العزيز يعني وجدت النقمة مع الغفلة قول تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم وقال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سلفا لمثل من عمل بعملهم فإنه يكون عقابه عقابهم وقال مجاهد ومثلا عبرة لمن بعدهم عبرة جعلهم الله عبرة لمن بعدهم. فانظر هنا الله لعلى لما, لما استخف قومه وانطلع على الأغمار ذلك قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين لم يعذرهم ربي ربي لم يعذرهم بل جعلهم مسؤولين قال لذلك قال فاستخفقهم وفاطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله يعالى جعلهم عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يعتبر صراحة اغراق موسى كان من عظيم آيات الله جل في علاه التي ظهرت وبهرت كثير من من يريد أن يعتبر نعم الآن من عنده الذي يريد سؤال معكم دقيقتان أرسلوا الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله بارك الله فيكم بارك <تصفيق> الله كيف اغرق الحمد, الحمد لله فضل يعني. الحمد لله فضل الله الله حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله الله حمد الله الله حمد الله الله ولا... بره... ولا هو نزل... <سهد> <صفيق> <تصفيق> <صف> ما هو؟ والله أنت عزيز؟ الهاو كويس. والله في لو. الله عزيز الله I love هو أنس البصورد كان عن عشر وأنك لا عشرة الطر tir tir tir لازم لا هي كده لا لا حطيت لا بسم الله. نعم هل يجوز للرجال متى, متى أراد أن يصوم صام؟ نعم الا في اوقات النهي له ان يصوم مقتضى الرد الا في اوقات النهي الذي ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها واوقات النهي هي العيدين وايام التشريق ما هي العورة الوسطى؟ ماشي هذا سؤال غير غير مفهوم إيش العورة الوسطى؟ إذا قال هناك عورة مخففة وعورة مغلظة، نعم العورة المخففة بالنسبة للمرأة، وقالوا الرجل أيضا الفخذ يعتبر عورة مخففة للرجل والعورة المغلظة القبل والدبر والمرأة كلها عورة، لكن عورة مغلظة القبل والدبر الفوايد سلف يقول الفوائد من الفوايد نعم إن الله لا يعذب حتى يقيم الحجة لا تجد أحدا إن إلى إلى, إلى, الى إلى شرك أو إلى شر أو إلى كفر إلا وهو يستحق ذلك لأن الله قال وأضى الله الله على علم من اراد الله بهلاكه زين له عمله او زين له سوء عمله من اراد الله هلاكه زين له سوء عمله الأستاذ كيمو يقول يا عم شيخ نعم يا استاذ كيمو أقول أنا كل ما ألبس ملابسي وأروح عند أمي في هذه تمنعني لا حول تقول لا لابد أن يعني لابد أن تعارض ذلك ولابد أن تجاهده وتذهب إلى أمك بر أمك هو أعظم ما يكون لك أنت لن تدخل جنة إلا بر أمك نعم وأيضا لابد لابد أن حضرتك حد يقرأ عليك لابد أحد يقرأ عليك رضي الله عنك نور الإيمان بعد بقى... ذلك بقى... بقى... تحت أمرك ما حد الإيمان ما حد النية في صيام الت... التطوع ما هو حد النية ينتوي نفلا لكن متى إذا أردت حد التوقيت له أن ينتوي إلى قبل الزوال له أن ينتوي من الليل إلى قبل الزوال إذا انتوى العصر فيه خلاف العلماء وإن كان المزني يرى بأنه يصح مادام لم يأكل ولم يشرب فينتاوي ليس له أجر إلا في هذا التوقيت فقط من العصر. أتيك الآن مدرسة قرانية ندرس بها عشرات الط الطلبة من شتى أنحاء البلاد والمدرسة مجمعاتها سوفية شعرية فما حكم أطعمه؟ أطعمهم يجوز أطعمهم يجوز بس الأول أن ترى أهل السنة وتبحث عنهم هذا أفضل لك. عندي أسئلة أسئلة قبل أن ندخل عندنا هنا كتاب السير قبل أن ندخل في السير عندي أسئلة ثلاثة أريد الإجابة عنهم يعني حكم الجهاد حكم الجهاد ومتى ينقلب الجهاد إلى فرد عين وحكم الفئة البغية والفرق بين التأويل والفرق بين التأويل أو الفئة المتأولة والخوارج الفرق بين الفئة طيب مع حكم أيضا الخروج الأمور باللسان هذه اسئله ثلاثة خمس دقائق أريد منكم الإجابة عنها في الفيس وايضا في الميكسلر أنا يميني جدا مسألة الفرق بين الفئة المتأولة البغية والخوارج ما الفرق بينهما هذه مسألة مهمة جدا أريد منكم الإجابة عليها خمس دقائق وقتوني بالإجابة والصراحه ده لو سي 400 جنيه يكون No, we think I've made some CSV again. And yes, يعني فاكروا شو اسمه؟ يعني عشان طلع على فاضي مش على فاضي يعني فاكركم من هون صاروا خارجين الموجود في الكنيس يعني c'è troppo distante non è stato un'attività non è stato un'attività non è stato un'attività non è stato che non si trova male non si trova male tutto il rito si trova male عارف قد ايه قلت له اروح بغدادك قلت له والله طعني I don't know how to como роды مش معايا انا طب على النهارين شو نقول سكينة حناب da de... De não tu, outra aí do Montu do trabalho angels how to Thank no. given folder ну нам вам, ده خالص لا هو يجيب بس بس بس ب بذاك والله شو إيه بذاك هو في الحياة نفسها I'll okay. be سامي سامي عمر سايس شش تمام اعتذر لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البغات أخص من الخوارج فالخوارج كلهم بغات وليس كل بغات خارج ممتاز بلا بلا هذه إجابة جيدة هنا ان شاء الله ايضا بوجود وتوحيد ممتاز ممتاز اعتذر على الاطاله عليكم بعض الشيء اعتذر قطع الطرق والبغات في الخارج أما قطع الطرق لا شقته لهم ولا غلبة ممتاز ولا تأويل لهم سائر وإذا كان لهم شوكة وغالبة منع ولا تأويل سائر مقبول فهؤلاء بغات اجتمع مع هذا البغي تكفير خارج هذا من أمتع ما رأيت إجابة هذا من أمتع ما رأيت إجابة ممتازة هبة أحمد مصطفى أيضا إجابته دايرة دايرة جيد إن هذا فرد كفاية طبعا عند النفير يا يكون فرد عند الاستنصار التقالص صف... صفيني نعم ماشي سلف أيضا أجاب قال الجاد فرد كفاية ينقلب عند هجوم العدو يعني إذا هجم الأرض ممتاز عند التقالص صفين نعم ممتاز جدا جدا جدا أنا أريد السؤال الثالثة والأهم بين الفرق بين الفئه البغية المتاوله والخوارج نعم الفرق, الفرق بين الفرق البغية وبين الخوارج هذا الأهم عندي الخارج والبغية اتفقوا أنهم جمعوا بين أمرين اعتقاد الخروج على وايضا وأيضا من ومنع من كفروا الكبيرة أما البغات افترقوا بأن لهم تأويد سائر وأن كانوا ضعيفا حكم خروج اللسان ممتاز ممتاز ايضا تفريق من السلفي كان ممتازا جدا حجب الثاني لا يجوز الخروج لما فيه من تهيج الناس اطمئن انا هكذا انا اطمئن هكذا اجابات جيدة جدا جدا جدا جدا رب ما شاء الله جزاكم الله خير حسام ايضا جزاكم الله خير الله رضعانك وسمك ده زادك الله حرصا ابالوريد ممتاز طيب أم عبد الله أيضا أجابت إن قال فرد عين حلنا فيه حلنا في الأنوان ماشي. ممتاز ممتاز قال فشتاد الصواب أم خارج في عفير قضاء الله مضي الله هو طبعا فرق بينهم على التكثير إجابات جيدة جداً, جدا جدا جدا طيب نبدأ في الكلام على على كتاب السيار من كتاب المهزة وقلت أنه إحنا ما بقيا للاسير لانتهاء من كتاب المهزة مسألة ويجوز للإمام أن يحاصر المشركين في, البلد في بلد أو حصن لقول تعالى واحصروهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف وأما رميهم بالمجنيق والحيات والعقارب وتغريقهم بالماء وتحرقهم بالنار وغير ذلك مما يعمهم بالقتل والهجم عليهم ليلا الهجوم عليهم ليلا يعني فإن لم يكن معهم اساره من المسلمين جاز له ذلك وان كان فيهم نساء وأطفال لما وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف عليكم السلام ورحمه الله ابو عمر لا يخلون من نساء واطفال وروى ابن عباس ان الصعب بن الزامه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين يبيتون وفي يبيتون, يبيتون وفي من النساء والصبيان فقال إنهم منهم وإن كان فيهم صاره من المسلمين فهل يجوز رميهم بهذه الأشياء ينظر في ذلك فإن كان الإمام مضطرا إلى ذلك مثل أن يخشى إن لم يرمهم غلبوا المسلمين جاز رميهم لأن استبقاء من, من معنا من المسلمين أولى من استبقاء من معهم وإن لم يكن مضطرا إلى ذلك فإن كان المسلمون الذين, الذين معهم قليلا كالواحد والثلاثة والجماعة الذين يقل عددهم فيما بينهم جاز رميهم لأنه ليس الغالب أن الحجر يصيب المسلمين دونهم وإن كان عدد, عدد المسلمين مثل عدد المشركين أو أكثر منهم لم يجز رميهم لأن الغالب أنه يصيب المسلمين هذا نقل أصحابنا البغداديين. وقال المسعودي إن لم يكن فيهم أسارة من المسلمين فإن دعت إلى ذلك ضرورة أو كان الفتح لا يحصل إلا بذلك جاز رميهم من غير كراهة وإلا كرها ولم يحرم وإن كان فيهم أصارة من المسلمين فإن دعت إلى ذلك الضرورة أو كان الفتح لا يحصل إلا بذلك يزرمهم بالمنجنيق والنار وإن لم يكن هناك ضرورة يحصل الظفر بغير ذلك فلا يجوز رميهم في قولا أحدهم لا يجوز أن يخشى قتل المسلمين ولا ضرورة إلى ذلك الثاني يجوز أن صوت المسلمين متوهمة عمتا هذه كلها تبين لنا روعة الإسلام رضي الله عنك أبو أمر الله حرصا وتبي. وتبي لنا أحكام الإسلام وكيف تكون أحكام الإسلام وأن المسألة على وفق الشر وأن الإنسان لا يتحرك يمينا يسارا لا يقاتل لا يقف عن المقاتلة فإلا إلا بشر ولا يتعبد إلا بوفق الشر وانظر هنا الحرص على الكفر أيضا والكلام على أداب الختال هناك أداب في الختال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة واجده واجدهم قد مثلوا به قال لأمثلن لأناكلن بسبعين منهم قال ذلك ومع ذلك فإن فإن الله الوحي جاءه والله جاء فعلا نها عن ذلك وقال, وقال فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم, أعتد عليكم, أعتد عليكم نعم مسألة ويجوز قتل ما يقاتل يقاتل عليه الكفار من الدواب لما روى أن حنظله أن الراهب عقر دابة أبي سفيان ابن حرب فسقط عنها فقعد حنظله حنظرة أن الراهب على صدره ليذبحه فراه ابن شعوب ابن شعوب فقاتل حنظله واستنقذ أبي سفيان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على حنظله عقر دابة أبي سفيان وروية أن رجلا اختبأ لرومي خلف سخرة فلم فلما مر عليه خرج فعقر دبته فسقط عنها فقتله وأخذ سلبه ولم يمكن أن يسر سلم على ذلك هو الحق أن الأصل عدم العقل الأصل عدم عقل الدابة وإلا فيعني حتى لا يكون الأمر على الدابة ما الذي يحملها على ذلك فالحاصل إنه إن لم يكن النكاية في الكافر أو التمكين منه أو قتله إلا بذلك فجاز أن يفعل ذلك وأما قطع أشجار المشركين وتحريق وتحريق الأشجار بالنار وتخريب منازلهم فينظر فيه فإن دخل الإمام بلاد المشركين وقهرهم عليها وأخرجهم منها لم يجز قطع أشجارهم وتخريب منازلهم لأنها صارت غنيمه للمسلمين وهكذا ان دخلها صلحا على أن تكون الدار لهم أو لنا. لم يجز قطع أشجارهم وتخريب منازلهم وارد عن ابي بكر رضي الله ومرضى ذلك موجود. في في الدولابات بقى عتيلد، آه علا عتيلد، لما يكون صوب في فالماء موجود موجود. قال الله تعالى ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أسورها فبإذن الله والي الفاسقين. قال شعير رحمه الله تعالى ولينا النخلة قال ابن عباس قال لينا النخلة وقيل الجعرور وقال بعض الناس لينا الدق. هي النخلة. ولقول تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قرية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النظير وحرق الشجر بخيبر وبالطائف وهي آخر غزاة غزاها وقال شيء أصحار إن احتجي على ذلك ليغفروا بهم جازة وإن لم يحتج إلى ذلك إليه فإن لم يغلب على الظن أنا أتملك جاز فعله وتركه وإن غلب على الظن أنا أتملك في وجهان لا تجوز أو لا يجوز أنها تصير غنيمة فإن كان غنيما فيحق لهؤلاء المقاتلين. نعم قتل الدب ما كان الجواز على إطلاقه يعني ليس مطلق موجد موجود, موجود الله. طب انتظر شتى كي يا شيخ وما لاش حاجة كده. لا هو أصلاً يقتل الفرس ليقع من عليه الفارس فيقتله يعني إذا لم يتمكن من الفارس الكافر إلا بذلك فليفعل بس يا سامي أحمد تحت توم تولور هذي فليس الأمر على على على على على الخيول وحده وليس له أن يقتله ولذلك نتكلم على الشجر نفسه هل له تحريق أم لا فالمسألة هنا بأنه إن كان سيملك يبلى يجوز تحريقه لأنه صار غريمة وإلا الأول لا فعرف إنجازه ألم يعني حتى تحريق الشجر وغير ذلك هو المسألة عندهم ينظرون هل يتقوى أهل الكفر بذلك لو تركناه أو ما يتقوى ولذلك هم يقولون الشيء الذي نستيع نملكه وننقل غريمة للمسلمين لو طرقنا سيتقوى به أهل الكفر فيعودون ويعيدون الكرة علينا أم لا فإن غلب على الظن أنهم يعيدون الكرة عليهم إذا يجب تحريقه وتخريبه حتى لا يتقوى أهل الكفر على أهل الإسلام وإن غلب على الظن أنهم لا يتقوى ولا يعيدون الكرة يترك على محله. فان فإن غنم المسلمون شيئا من اموال الكفار نظرت فان لم يخشى عودها إلى الكفار لم يجز للإمام اتلافها لانها صارت غنيمه للمسلمين وان خشى عودها إليها اليهم مثل أن يخاف من كراتهم على المسلمين غلبتهم او نفس ما قلنا لهم فإن كان غير الحيوان جاز الإمام إطلافها لأنه لا يؤمن أن يأخذها الكفار ويتقوى بها على المسلمين وان كان حيوانا لم يجز قتله او عقره هو الآن استقلالا لم يجز قتل الحيوان ولا عخر الحيوان نعم هذا هو وبيقال الأوزاعي لكن قال أبو حنيفة يجوز دليلنا أن النبي, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا وهذا القتل يكون صبرا ما يجوز, ما يجوز وقال فأحسن أروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه حوسب عليه قيل يا رسول الله ما حقه قال يذبحه ليأكله ولا يرمي برأسه ولأن كل حيوان لا يجوز قتل قتله إذا لم يخشى عليه كرة المشركين لم يجوز قتله إن خشى عليه كرة المشركين كان النساء السمعين لو, خشي لو خشينا أنه يتقوى به ويرجع الكرة أو يعيد الكرة على أهل الإسلام هنا يكون القتل واجب حتى لا نترك سبيلا لقوة الكفر على أهل الإسلام وإن كان الذي أصابه المسلمون خيلا فليجوز المسلمين إطلافها إلى خافوا كرة المشركين عليهم اختلف الشيخاني فقال شيخ أبو حامد لا يجوز إطلافها لما ذكرنا والشيخ أبو قال إذا لم يكن للكفار خير وخيف أن يأخذوا ما منهم من الخير أو عليها جاز قتلها لأنها إذا لم تقتل أخذها الكفار وقتلوا عليها المسلمين مسألة هي مسألة مهمة يجوز عقد أمان للمشركين يعني يجوز دخال أن يدخل أهل الكفر أهل الإسلام أو دير الإسلام الإسلامي بأمان دخلهم بأمان وهذا نعم الله كرّه الله. قالوا من المشكين استجارك كفأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه يعني لا استقر مع الإسلام إلا كان عقد ذمة. قال شاف يعني بعد مضي مدة الأمان يبل يبلغ إلى مأمنيه. وإلى عقد الأمان لمشرك حقنا بذلك دمه وماله. كما يحقن ذلك بالإسلام. وإذا إذا هذا فإن كان الذي يعقد الأمان هو الإمام، جاز أن يعقد الأمان لأحد المشركين أو الجماعاتهم ولاه الإقليم أو سق، كالترك والروم ولا يتوان ذلك. ولا يجوز الأمير من من قبل الإمام أن يعقد الأمان لأحد المشكين ولاه سق لا يلي ولا ولا يجوز أن يعقد له سق إلا يلي أولئته. وإن كان الذي يعقد الأمان واحد من الرعية لم يجز أن يعقد الأمان لجماعات المشركين ولا أهل الثقع لأن لو وزنا ذلك لغير الإمام والأميل الذي من قبلي لا أدى ذلك لتعطيل الجهاد يعني هو موكل في دائرته فلا تعد الدائرة ولا تجاوز الدائرة ويجوز أن يعقد الأمان لأحد المشركين الذي لا تعطل الجهاد بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة والمئة واهل قلعة لما روى عبد الله بن مسلم أن رجل أجاز أو أجار رجلا من المشركين فقال عمر بن العاص وخالد بن الوريد لا نجير ذلك فقال أبو عبيد بن جراح ليس ما ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أحاوله نعم لا حول ولا قوة وروا أوروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقال ما عندي شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وفي الصحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين وصح عقد الامان أيضا من المرأة لأن المهانئ رضي الله عنه دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقالت ان ابن أمي زعم أنه قاتل فلانا كيف حالكم أحسى الله عليكم أنا أقاتل في الأنهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت وانا أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمهن أم وأيضا جاء أن أبا العاص بن ربيع لما وقع في الأسري قالت زينب إني أجرت أبا العاص فقل لي لها قال النبي والله ما أعلم وما سمعت إلا بما سمعتم ومعنى قولها قد أجرت أي أني قد كنت أجرت قبل الأسر ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة فإذا أجرت جارية فلا, تخ فلا تخفروها فإن لكل غادر لواء من نار يوم القيامة والخنسة أيضا صح, صح أمانه فالمسلمون يعني لابد أن نعلم أن المسلمين جميعا يسعى ادناهم يسعى, يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم وهم يد على على من سواهم نعم لو في اسئله تفضلوا لو في اسئله تفضلوا نشوف لو مش كده ممكن يعني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 بسم الله عليكم السلام وبركاته إلى صحيح البخاري سو نن نبدأ بصحح البخاري ما زلنا مع التهجد نعم. لي صديقة شعرت بتعب شعر شعرت بتعبها وضيقة ولا في المنام هي تأخذ سيارة أنا معها من الخلف وهقدت سيطرة على القيادة وأحاول مساعدتها وتعجيها لأنها لا تستطيع الاستيلاب وأحاول معرفة السبب وجدت رقابتها دبابيس مثبتة ومغروزة حاولت نزعها وتمكنت من نزع أحداء ورأيت شكل عين أعوذ بالله مكانها فصحت بها فصحت بها لأني كمصابة عين، ثم هي قالت قرائ قرائ تقصد الرقية مهما كان السبب. في الواقع قمت برقيتها فنامت وشعرت براحة خفيفة. نعم. سؤال من فضلك هل تؤخذ بنفعان بنفعالتها حسب حسب النظر في إرادتها؟ المسألة في تمسك في إرادته هي مصابة جدا. ما عند الله إن صبرت على فوات محبوب بسبب الأذى. الله الله لا يفوت عليها محبوب بحمل الأحوال وأصلي أن أن يجمع عليها كل ما ما أحبت إن رقيتها لن تزأ أبدا أنت تنتفعين بذلك أنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاف ليفعل هذا فضل منك أحسن إليه نعم فضل قيام الليل ما فيش حديث صريح فضل قيام الليل عند البخاري شوفوا اتبيش قال مصنف باب فضل قيام الليل قال حدثنا عبد الله بن محمد بثقات الاسباب قال حدثنا شام حدث السوائي هشام بن ند السوائي من الثقات قال أخبارنا معمر معمر من راشد الأزدي الاماني حديث بلا من اقوى حديث البصر قال حدثنا محمود ما محمود انظروا الينا ما محمود احاول اسناد إذا بقى احاول اسناد احاول اسناد عطى ااا مساء السلام عليكم ورحمه الله ابراهيم ابراهيم من معلش اكملوا الرساله صاحب الرساله يكمل الرساله من اللبناني ولا من طيب وأنا أطلب أطلب إيش رسالة مش كاملة مش مكتملة وأطلب أطلب إيش أطلب إيش مش مكتملة محمود من غلال العدوي ردي الله عنك أبا عمر ردي الله عنك نعم قرابني أنه قال وحدثني وحدثني محمود بن غلان العدوي ومن الثقات قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني هذا واجب واجب عليك يا رجال معك قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر مع بن راشد اليزدي اليماني عن الزهري وقيل هو عبد التنسي الزهري عن سالم سالم عبد الله بن عمر في قولنا منفخاء السبع كنتقيا نقيا ومن أزوت ناسابłbym عمر عن أبيه بن عمر قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤية قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر أيها خلاص اللبناني يعرف تعرف تعرف أسأل الرب أن يستعمله ولا يستبدله وأسأل الرب أن يمكن الإيمان في قلبه ويجعله من الصالحين المصلحين ونسأل الله أن يغفر لنا وله اللهم مأمين قولوا له يعني هو فوق رأسي و... والمهم أن يتمسك بالسنة وأن يعمل بها و... و... وأن يكون ضبط الأمر عنده بالكتاب والسنة هذا هم حاجة عندي نصيحتي أن يضبط كل الأمور بالكتاب والسنة فإن الله لن يضيع عباده بحال من الأحوال رضي الله عنك رضي الله عنك أسأل الله أن يفرج الكرب وأن يسر الأمر أن يفتح له المغاليق وأن يجعله من الصالحين المصلحين اللهم أمين رب العالمين اللهم أمين رب العالمين نعم أبا الوليد تفضل يقول ابن عمر فكأن ملكاني أخداني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر هنا في سؤال ما بفر بفار روز وش اللي عندك بما تقول حسنا هل وقت السيل انتهى لا ما انتهى بعد الدرس أرسل السؤال سأجيبك بعد إذن حضرتك بعد الدرس أرسل السؤال سأجيبك أو أرسل السؤال الآن وسأودي بعد درس. ربيش الخير. طبعاً السؤال هو الزواج مع هل الكتاب أس أسأل بالنسبة للرجال فقط؟ نعم للرجل أن يتزوج الكتابية نعم له أن يتزوجها لأن الله سبحانه وتعالى قال نسأل الكتابي حلو لكم لكن المرأة لا يجوز بحاجة الأخوان الكافر لا يجوز للمسلمة. نعم. ما زلنا مع ابن عمر رؤية ابن عمر قال كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطية كطيل البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك, ملك آخر فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع لم ترع وهذه بشارة لهذا الرجل الفاضل ابن عمر الله عنه أمين. قال فقصصتها على حفصه فقصتها على حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان لا ينام من الليل الا قليلا حسب ان هذا ادراج وليس ادراجا الحديث على رم يعني على في هذا الباب من قول سالم من قول من قول سالم ذاكر فيه سالم عن أبيه قال كان الرجل في حياة النبي إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يبدأ عنك بسؤال الله يحفظك وهذا حيث اخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ومحمود كما قال أخونا فاضل محمود بن غيلان والحديث أورده ابن عساكر في مسند عمر والحميد في مسند حفصة الحميد في الجمع من الصاحين جعله من مسند حفصة وذكر في رواية نافع من عمر انا من مسند عمر وقال إذ لا ذكرة في لحفصة فحاصلوا أنهم جعلوا رواية سالم من مسند حفصة ورواية نافع من مسند بن عمر وهي من مسند بن عمر كلها الكلام على فقه الحديث إنما كانت الرؤية تقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من وحي والجوز احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من من البشارات للأهل الإسلامي إلا الرؤية الصالحة يراها أو ترى له وقال أن الرؤية الصالحة جزء من 36 جزء من النبوة جزء من 46 جزء من النبوة فكان أعلم بذلك من كل أحد وتفسيره من العلم الذي يجب الرغبة فيه يعني كما قلنا بأن العلوم التي لابد أن يحتاجها المفسر التضلع في الكتاب وأيضا علم اللغة ويكون له علاقة بينه وبين الله يعني هذا مهم جدا أن يكون له علاقة بينه وبين ربه جل, جل في علا ولأن المسألة مسألة فتح وأن يكون متضلع في السنة وفي السيرة بالذات ففي قول عمر فدعوت الله أن يريني رؤية فيها جواز تمني الرؤية وعيشة رضي الله أن الله كانت على ذلك كل ديلا كانت تسأل الله رؤية صادقة غير كذبة نفعة غير ضارة وفي المسألة أيضا قال كنت شابا أنام في المسجد فيه جواز النوم في المسجد خلاف لمالك مالك قال بكراهية النوم في المسجد قال وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال التلميذي وقد رخص قوم من أهل العلم فيه وقال ابن عباس لا تتخذه مبيتا ومقيلا ابن العاب يقول المسجد شوف هنا شريع الغراء المسجد لمن كان له مأوى يعني الذي ليس له ماوى فما هو المسجد شوف الان تغلق المساجد بعد الصلوات هذا صراحه إغلاق في في اعين الناس وصد الناس عن عن عن سبيل الله يعني رجل اخر اخر الصلاه انشغل بشيء فاخر الصلاه لا يجد مكانا من مسجد يصلي فيه وهذا وقع في الخليج كثيرا صراحه شو أما الغريبه داره والمعتكف هو بيته ويريز المرأة أن يجعل المن في المسجد كان فعلا أنه مع سعد بن معاذ وكما كانت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد صحبة الوشاح وكانت ساكينة في المسجد فسبحان الله وكما ضرب الشارع قبة لسعد في المسجد حتى سال الدم من جوحي ومالك ابن القاسم يكران المبيت في المسجد هم يقولون على الكراهة المساجد لم تبنى لذلك طب ابن عمر بات وابن عمر من أهل المدينة المفروض كان يقول به ولذلك جوزه ابن القاسم وكان خال للضعيف لكن جوزهم خلافا للمالكيين الذين قولوا بالكراهة وحديث ابن عمر حج عليهم والسنة أتبع والسنة ألزم ولا حج لأحد كائنا مكان كان مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل أيضا أنه رأى الملائكة في المنام فرأى الملائكة ورأى تحذير الملائكة كل ذلك واردت لقوله فرأيت ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار وهذه في المنام يأخذ الصالح بذلك ليخاف يعني تخويفا وليرجع رجوعا تاما إلى ربه جل في علاه يقول فإذا هي مطوية كالبئر يعني فلم تبني فيها القليب هي مطوية كالبئر والقرنان منارتاني عن جنباي البئر تجعل الخشبة التي تعلق عليها البكرة اللي تنزل فيها الدلو ليأخذ الماء قال فإذا فيها أناس قد عرفتهم يعني وراء أناس في النار وقال ذلك للإزدجار ليرجعه والحق أن هذا كله كان تحذيرا لابن عمر رضي الله عنه. وقد استعاز من النار قال أعوذ بالله من النار وهذه سنة أيضا أن يستعز المرء من النار لا سيما إن ذكره ويصلي يستعز من جهنم الملك الثالث قال لم طرع لم ترع لم تخف أي لا, لا روع عليك ولا ضر ولا فزع أنت من أهل النجات. كان يقول أنت من أهل النجاة هذه بشارة ابن عمر رضي الله عنه. وزيك لما قصته على حفصة قصته على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها أدب أدب ابن عمر رأى نفس صغيرا ولا نفسه مستحيا أن يقوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر له ما رأى فقصى على حفصه وحفصة زوجته يعني وقت, وقت المؤانسة بينه وبين زوجته يستطيع تستطيع أن تعرض عليه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله نعم رجل عبد الله لو كان له من الليل هذه متح عظيم في ابن عمر عبد الله لما سمع من النبي النصيحة وقال لو كان له الليل فما كان له من الليل إلا قليلا في رواية قال نعم رجل لو كان له من الليل فهذا الذي استنبط الإمам مالك الإمام المخري منها فضل فضل قيام الليل لأنه قال نعم رجل لو كان له من الليل لو كان يصلي من الليل فالصلاة من الليل هنا هي التي كانت باقيه لكمال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه معنى الملك قال له لم ترع لم ترع لا تخاف يعني أنت لسا الماء. المار ولذلك العلماء يقولون ما علاقة هذه بالعشاء نقول لأننا نتصل من المرأة ذلك قال له يعني قال نعم رجل صالح على قيم الليل أنه قال لم ترع لم ترع الملك قال ذلك لأنه وجد هنا لما, لما أخذ أبيبي النار هذه ليس معناها أنه يستحق النار كانت تحذيرا فالنبي نظر في حال ابن عمر ورده من أحفظ الناس على الفرايد ومن أحسع الناس أدبا وخلقا وديانة فقال إذا قيام الليل إذا قيام الليل والنها في الليل قال لم ترع لم ترع فقال نعم رجل لو كان له من الليل فإذا هو في المسجد وكان ينام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير, يشير إليه إلى أن قيام الليل من أفضل الطاعات. وقال القرطبي نافع الشاعر رؤية عبد الله بن عبد عمر بالنار نار أنا ممدوح لأنه عرض على عرض النص معفية منها لأنه قال لم ترى لم ترى قال لا روا عليك هذا لم هو لصلاحي وما هو عليه من الخير غير أنه لم يكن يقوم من الليل إذا كان ذلك المعرض على النار ولا رأاه ثم أنه حصل العبد الله من تلك الرؤية يقيم شهادة النار والاحتراز منها والتنبيه على أن قيام الليل يقي النار وهذه من أفضل ما يكون فائدة أن قيام الليل يقي النار فلو أراد أن يكون أبعد الناس عن النار فلا, فلا يضيعن عليه من الليل وعن جابر قال قالت أم سليمان والسلمان يا بناء لا تكسر النوم بالليل فإن كسرت النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة الله أكبر ما في الحصيلة ما تكون موجودة تدع قالت تدع الرجل فقيرا يوم القيامة وفي الحديث من طرق من طريق أبي فريرة رضي الله عنه واردة أنا قال الرؤيا ثلاث رؤية حق وهذه هي التي فيها البشارة من الله ورؤية يتحدث بها رجل نفسه تحديث النفس ورؤية تحزي من الشيطان فمن رأى ما أكره فليقل فليقم وليصلي فيها هذا دليل واضح جدا على أن الشيطان قد تدخل في رجل إنسان وتكون وتكون حلما مزعجا فلا بد أن يفعل ثلاثة ولا خصال أحد الفاتحة المصنّبة حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فضل قيام الليل من أبد الفراد أن المحرمات كان للنجاة أقرب من غيره كان للنجاة أقرب من غيره جيد إلى سؤال ماشي الأسئلة هنا الآن تفضل يا بفار يا روز ارسل باسئلتك بأسئلتك الآن معكم دقيقة ارسلوا الاسئله عليهم ارسلوا الاسئله انا انتظر اسئلتكم الان Evet ننتهي من الدروس. الآن في وين الأسئلة؟ وين الأسئلة؟ قلتُم الأسئلة متى؟ أنا أنتظر الآن الأسئلة ما في أسئلة. ماذا أفعل معكم؟ ليس هناك من طلب السؤال. الحسام الدين يقول حكم الدين في المفسدين الذين يفسدون في الأرض وفي أهلهم. طبعا المفسدون في الأرض يحاربون الله ورسوله. إذا كان الأمر إلى وريء الأمر يطبق قيم حكم الله على فعله. وإصلاحهم أولى, أولى من إهلاكهم قبل يعني إقامة الحج عليهم. كنت ياما في متحف نصري وأردت. أدخل مميا فضولا أو أدخل مميا فضولا فجئت عند الباب وضاق صدري جدا أعوذ بالله ما كنت ما أعلم من الدين إلا الصلاة والقرآن رجعت مرشرة واعجب أن أخي سار خلفي من غير سؤال خرجنا كنا للتو دافعين الحمد لله والشكر لله لأن هؤلاء قوم يعذبون يا عوديت الله خاضر سنة أنا بأجي فيها هنا قوم يعذبون هم يدن على سواهم رحمه واحده نعم يقوي بعضهم بعضا على على من سواهم طيب <تص> اا إن يا يا انت الله يرضى يا يا موسى نفع الله بك وجمع الله بيننا وبينك في الجنه اللهم امين أسهل تقول هل يجوز أن يدف المسلم في بلد المسلم لا يجب نقله لم يجد، لم يكن هناك أنا كنت في أمريكا كلموني على مقابر المسلمين وفي الحمد لله يعتنون بذلك هنا لو وجدت المقابر مقابر المسلمين لا يجوز نقله ولئن لم توجد مقابر المسلمين يجب نقله نعم الى سؤال ابن الكلام على استخدام المنديل او منشفة بعد بعد الودو قال النصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ربح ومن ثقات الاسبات شيخ من اصاب الكتب الستة قال انباءنا ليت ليت بنسعد من فخارة المصرين الثقة الثبت الأمين الفقري المحدس الجواد الكريم عن يزيدنا بحريء حبيب شوف هنا ادب ادب الامام الليس بن سعد كان إذا حدث عن يزيد نبي حبيب المصري يقول حدثنا علمنا وحبرنا وسيدنا نعم يزيد بن حبيب من السقاط الأزبات عن سيد بن هند من السقاط قال أن مر مولى عقيل حدثه أن أم هارئ حدثته أنه لما كان في عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ بثوبه فالتحف به هو يأتي بهذا الحديث هنا لأنه لما أخذ الثوب كأنه كالمنشفة فالتحف به وفي الوقت في أضعاف عن قيس بن سعد قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ما أن ثم أتيناه بملحفة ورسيئة يعني من الورس الأشيل الأصفر النبات الأصفر هذا فاشتمل بها فكان ينظر الورث على عُكْنِ عُكْنِهِ في البطن يعني. وفي هذا القال حدثنا أبو بكر الأبشياب الصحابي المصنف من أصوات الأذبهات رواه الجماعة إلا الترمذي إذا وصى هو قبل ان بنقل مدينة الاخرى ليدفني لازم يلزم رفاء؟ لا لا يلزم رفع فحدثنا ابو شيبه وعلي بن علي بن محمد والتنافسي من الثقات الاثبات قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا الاعمش سلمان بن مهران ومن الثقات الاثبات من اساتذيه المحدثين إذا قال اخبرنا حدثنا عن سالم ابن أبي الجعد عن و من الثقات الاثبات عن قريب يا ولد نعمه ابن عباس رضي الله عنه ارضاه قال عن ابن عباس من الابعله الاربعه من السبعه المتين على النبي الأمين صحابي من صحابي عن خالاته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء وجعل الماء. يعني رفض المنديل وفي رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه يعني بثوبه الذي يرتديه هنا ليس في حديث الباب التي اختارها المصنف أبدا إثباته التنشيف في الأعضاء كل ما أتى به هو أنه التحف بالثوق في غير موضع وهنا قال اكتفى بنغض لما أتته ميمونة بالمنديل رده واكتفى بنغض الماء عن جسمه عن استعمال المنشفة وفي حديث سلمان أنه مسح وجهه ببعض سيابه فدل ذلك على جواز التنشيف حقاً هذا هو صحيح, صحيح. ما فيش وقت سيء. جداً عندما كنت تصل بها تتأكد بالله غفر الله لك سامي لما أنترض تعال فضر والإشكال طيب مم. مش ممكن تأخذ شوية أنا الآن ما زدت في الدرس التارت يعني كلا ما خلي سامي ياخدني وننزل ليه ماشي معلش انا جدا يا احمد انا والله ما زلت في الدروس خلاص يبقى انت انت اديني تليفون وان شاء الله ماشي ماشي انا جدا يا احمد زي ما قايل دي محاضره للسم والبكم يا استاذ يبقى نروح لهم بقى المنشيه عند راد سبحان الله خير الجماعه كلها هناك منتظر المحاضرة الله المستعان ما ادري ماذا افعل مساله التنشيف هذه مساله التنشيف ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المنديل ونشف به. ورد انه رده هو ان حديث ميمونه بحديث ميمون انه رده هو ينفض الماء فصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث سلمان هو اخذ صوفه كان يرتديها فمسح وجهه ففيها دلاله على جواز التنشيف وايضا على جواز ترك التنشيف يعني فيها دلاله فيها دلالتان دلال على جواز التنشيف ودلال على جواز ترك التنشيف وقد اختلف العلماء في مسألة التنشيف فبعضهم قال أن المستحب تركه وبعضهم قال المكروه فعله والثاني أنه ليس مكروه والثالث أنه مباح يستوي طرفاه والرابع استحباب الفعل والخامس استحباب الترك والصحيح الراجح جواز الفعل وجواز الترك الصاهرالح جواز الفعل وجزء ترك لكن من قال بأن الترك أفضل من الفعل قال بأنه أثر عبادة والأولى أن يترك أثر العبادة لأنه أثر العبادة فالاولى له أن يترك أثر العبادة هذا وجه نظر من قال بأن الفعل هنا أفضل دون الترك لأنه الترك أفضل دون الفعل لأنه يترك أثر العبادة خضرت أحاديث من الصائم عند الله أتى من ريح المسك وأيضا قال في الشهيد قال يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك ذلك نهى النمس والسلام عن تكفينه وتغيير ثيابه يدفن بما هو عليه والصحابة أيضا اختلفوا في التنشيف على مذاهب ثلاثة أحدهم لباس به في الوضوء والغسل وهذا قول أنس بن مالك وقال بذلك من التعين الثوري والثاني مكروه،, مكروه في الوضوء والغسل أن يتلشف وهذا قول ابن عمر بن عبلايل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته ميمونة بثوب رده فأخذوا التمسك به الثالث يكره التنشيف في الوضوء دون الغسل وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لأن النبي ترك التنشيف في الوضوء عندما أتته ميمونة بالثوب ولكنه انتحف بالثوب وغسل في الغسل والصحيح الرائع كما قلنا بأنه يستوي طرفه يجوز التنشيف ويجوز الترك. ورزاق بن قايم انه أنه لم يكن يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم ترك يتنشيف الأعضاء بعد الوضوء ولم يرد حديث صحيح إلا حديث سلمان الذي أخذ الصوفة ومسح وجهه. أما حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه ينشف فيها بعد الوضوء وهذا حديث معجز رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضى مسحه وجهه على وجهه بطرف ثوبه فحديثان ضعيفان لا يقوم بما حجه أما الأول ففيه سليمان بن أرقم وماما متروك وماما الثاني فيه عبد الرحمن بن زياد الأنعم ابن الأنعم الأفريقي وهذا متفق على ضعفه ولذلك تلمزيق قال في التنشيف لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التنشيف لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكما قلت الراجح والمعتبر هنا جواز الطرق وجواز الفعل والمن عنه أنه أخذ المنديل بعد لدوء عثمان والحسن علي وأنس وكثير من أهل العلم ونهى عن جابر ونهى عنه جابر بن عبد الله وكاره وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم ان ميمون قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فلم يردها آسف وجعل ينفض الماء بيده والصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا الجواز عليكم السلام والبركات يا ترى السمراء تأخرتي ولما تأخرتي نفع الله بك وأحسن الله عليك زادك الله حرصا وهنا الحق أن نقول بأن حديث لم تزبط ما من حديث ثبت في التنشيف والترك أقرب لأن الترك فيه ترك أثر العبادة كما بينا الوجه عند الشفيع عند غيره ولفعل أن صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة له نفض الماء عن جسده ونفض الماء عن العضو دلالة على أن العيلة التي يتعلل بها من قال بأن الفضل في ذلك هو ترك أصل عبادة غير واد فالصحيح الرجل أن نقول المسألة على الجواز المسألة على الجواز استخدام, استخدام المنديل أو ترك استخدام المنديل المنديل هذه على الجواز النبي فعلها طارق ولم يفعلها طارق وإن كان الحديث في الفعل ضعيفة لكن الحديث جاء في عدم الفعل يعني الترك أقوى لكن الجميع على أنه الأمر على الجواز على الإباحة قد فعل نشف النبي صلى الله عليه وسلم ولا من نشف أعضاءه زاد بعض البعض كان يفرق في الشتاء عن الصيف البعض كان يفرق في ذلك في شتاء والصيف الشتاء يحتاج في الصيف لا طيب اذا كان في اسئله تفضلوا um الفائد الفائدة الأولى جواز أنا أقوم التنشيف دائما لك ذلك لك ذلك قد ورد أن الانسان تنشف لكن الأفضل لك لا تفعل ذلك كثيرا لأن أيضا من السنة ترك لأن النبي سلم تركه وقد تكون العله التي ذكرها الشفيع فيها شيء من الوجهة ترك اثر العبادة فليس في كل مرة تفعلين أن سلم كان يفعل ويترك والسنة النفعل نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم أكثر الترك أبل لا الترك كان من غالب عادة النبي صلى الله عليه وسلم ترك التنشيف نعم طيب إلى سنن أبي داود كتاب العتق باب في من اعتق نصيبا له من مملوك أنا بحثت عن باب الصلاة القاعدة في كتاب صلى الله عليه وسلم أجده ليش لم تجدينه لماذا نحن شرحنا لعلك بحثت خطأ خذي الرقم طيب خلي على المشهونة به هي دخلت في باب تقصير الصلاة في باب تقصير الصلاة هذا الذي قاله بعض العلماء بالترجيح يا أسيا قال يعني ننشف في الشتاء حتى لا يضر البدن ونترك في الصيف لأننا نحتاج لا يحتاج إلى التنشيف آه. كتاب العدخي قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد أبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي من اتفاقات الله للجماعة قال حدثنا همام اما ابن منبه ومن ثقات الاسباب تراه الله وجمع اسناد حدثنا محمد بن كثير عن كثير العبدي ومن ثقات الاسباب قال اخبرنا همام عن قتاده من نوادر الحفاظ عن أبي المريح رضي الله عنه أرضاه ابو المريح هو ابن اسامه الهذلي او الهدلي الودري قيل اسمه عن ابو اسامه ابن اسامه الهذلي قيل اسمه عامله اسمه زيد بن اسامه النعمي رضي الله عنه أرضاه قال ابو العيد عن ابيه عن رجلا أعتق شخصا شخصا يعني شركا شخصا هنا يعني شرك شركا هناك من عنده فطريات برجله الذي إذا كان الفطريات التي برجله والمياه يعني تؤثر فيها فهنا ينظر الى الأصلح له فيعمل حتى لو كان يعني الماء, الماء يؤذي يتيمم له نعم أن رجلاً اعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس لله شريك زاد بن كثير، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه. هنا طبعا اعتق ششقصا شق يعني اعتق اعتق شركا سهما ونصيبا مبهما نعم، فلما اعتق أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أجازه يعني إيش؟ يعني أقر بالعتق لكنه قال ليس لله شريك، أي أن العتقة كله لله فانبغي ان يعتق ان يعتق الكل ان كان يملك فانبغي ان يعتق الكل ان كان يملك نعم السلام عليكم انا في درس الان السلام عليكم انا في درس والله ما استطيع اديه الان انا في درس نعم في درس كمان ساعتين ان شاء الله تتصلين السلام عليكم ثوان اذا أعتقى شخصا شركا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ليس الله شريك يعني أجاز العطق وألزمهم بأن, بأن يعتقوا كلياتا ولاجع شريكا له لا بقى استور شاء الله سأله لا بقى استور شفاكم الله وعفاكم أحسن الله عليكم طيب أنا سأقول فوائد سنة قالت أنا ما قلت فوائد جيد أنتهي من هذا الدرس وأقول فوائد أب... أ... المدماجة ثم أقول فوائد أبي دوت. ممتاز يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكمل يقبله وطبعا هذا مفرق على نوع يملك ذلك ان كان معه مال يملكه وجب عليه باقي باقي العبد ولنا هذا في فوائد عظيمه جدا أدخل عبدي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عضو منه يعتق بعضو بعض... مما أعتقوا يعني سبيل الجنة العتق سبيل الجنة وهذه أيضا دلالة على أن الشرع يتشوف إلى ذلك فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اعتمد العتق لكن أمره أن, يعتق أن يعتقه كله لأن العتق لله سبحانه وتعالى في العتق أعده فاكون أمر سيده نافذا فيه بعد بعد فهو كشريك له نعم تعالى صورة كذلك يعني أه واجب كما قلنا أنت وجدت فرصة ولا وش تريد شيء ثاني وبعض الرؤمن يقولون إن كان لا يملك فالاستسعاء والاستسعاء هذا موجود سنبينه إن شاء الله في الحديث القادم هل يستسع أم لا والأحناف يقولون بالاستسعاء خلافا خلافا له الجمهور, الجمهور يقولون بعدم الاستسعاء ان كان يملك يجب يجب, يجب أن يعتق كله إن كان يملك يبقى أعطق منهما أعطق وله الاجر عند الله جل في علام وهذا حديث أخرجه النسائي وابن ماجه وقال قال النسائي أرسله وسيد بن أبي عروبة وشام عبد الله وساق عنهما مرسلا قال شام وسعيد أثبت من همام في قتادة قتادة من ناظر الحفاظ وحديثهما أولى بالصاب هذا آخر كلامي وتعب المليح كما قال بعضهم قال زيد وزياد وبعضهم قال عامر نعم يعني هو اختلف الصحفي في في صحبته وبعضهم قال بأنه من من خيار التابعين والحديث أخرجه أحمد بإسناد الحسام من حديث سامرة أن رجلا اعتق شخصا له في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كله فليس لله شريك هو كله يعني أعطقه كله عليك أن تعتقه كله لابقى أستوى الشفاك الله أعفاك سلفي أحسن الله عليك طيب الفوائد المستنبطة هنا الفوائد الاستسعاء أنه العبد يبدأ يسعى ويعمل ليكمل المال الذي يعتق هو به يعني كل عتق عليه هو مش على الذي اعتقه الذي اعتقه ما معه مال دفع ال100000 دفع ال نصفه وهناك نصف آخر اخر 40000 هو معه مش ليس معه فيأتي العبد يؤمر بالعمل يعمل عملا فيعطي سيده حق حقه في الوقت ويجعل الوقت الآخر للعمل يستسعى يأخذ مالا فيدفعه لسيده حتى يعتق عليه كليته الشرع تشوف إلى العتق لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم أي شيء يشبه الرياء لا يقبل نعم أرجو إلى العلماء هذه الفائده الثالثه في سنن أبي داود طيب سنن دمشق ما كان فيها فوائد طيب حاضر سنن أبي داود الفوائد سنن دمشق الفوائد خدمه المراه لزوجها جواز خدمه المراه لزوجها وليس واجبا, ليس واجباً. جواز خدمه المراه لزوجها اسمه بن استحباب ابقاء اثر العباده السنة دوران الفعل مع دوران الفعل على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن تأتي بكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه هذه السنة إلى سونا الترمذي أباب المناقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع مناقب العجم روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما الحق بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان فينا سلمان الفارسي وسلمان فينا لو كان الايمان بالثريا وسلمان فينا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الايمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء وهذا حديث قال المصنف هذا حديث حسنون، وقدروا أن غير وجه عن أبيرات الله عنه رضي الله عليه يعني المرأة غير ملزمه بخدمة زوجها، لا غير ملزمه أستاذة سمراء بخدمة, بخدمة زوجها. لكن لكن لا تأتي تلطمي أمامي وتقول ضربني أو طلقني هو الحق أن الرجل المرأة ليست ملزمة بخدمة زوجها. هي تتفضل عليه بذلك. لكن من باب وعشر هنا بالمعروف. الأفجع من ذلك هو ليس ملزما أن يطببها أو, أو, أو تذهب إلى الحج أو إلى عشان يكون المسألة متعادلة مفهومة هنا كما قلنا أن النبي عندما نزلت هذه الآية العظيمة وآخرين منهم لما يلحق بهم لما سألوه يا رسول من الذي لما يلحق بنا سكت حتى وجد سلمان فضعاده عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لو كان الإيمان بالسرايا لتناوله رجال من هؤلاء لو كان الإيمان بالسرايا لتناوله رجال من هؤلاء <تصفيق> لباس سلف شفاك الله كأعفة هذا جميل هو يخدم نفسه وهي تطبب نفسها نعم هذا جميل والجمال هو أنني انني تركتكم مساحة المغرب لأنني لو لو يعني أنا فطرت حقا لو لو لم أفعل ذلك لبقيت للصباح ما عندي شيء وأنا لا أستطيع حتى كوب الشاي أن أصبه مش ان أنا أعمله أصبه ما أدري دللوني فأفسادوا علي كل شيء ما أعرف أفعل شيء يعني حتى كوب الماء لا أستطيع أنه هيؤى لنفسي والمسألة في الشر الآن تمسك عليها يقال أعمل بما تقول الخدمة لست واجبة فالله المستعان هنا لما قال وآخرين منهم لما الحق بهم من يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأضعها سلمان قال لو كان الدين بالسرية لا تناوله رجال من هؤلاء فيها دلاله وضح جدا على فضل عدم والحق كما قلنا أنه يستوي الأطراف لا تستوي وأن المسألة دائرة على عبادة الله وحده كل من أتم التوحيد وكلما كان أطقى فهو عند ربي أرقى وكان أكرم على الله تلف عليه إن أكرمكم عند الله اتقاكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربين وعجمي إلا بالتقوى فهذا الأصل هذا الأصل وهو أن الإنسان, الإنسان ميزان عند ربه بما, بما يكون من تقوى وأيضا بما يحسن من الصنعة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وجهلون أهل العلم هذا ختاما هذا ختاما لكتاب فضل العجم دخل على فضل اليمن الزول طبعا لما نرى الزول ما عنده عند لكنها ليست واجبة يا زول. الحق أنها ليست واجبة رد الله عنك يا عليكم هذه في مواد دور رحمه وصعب الحق أن يتنازل عن حقي نعم هذا صحيح هذا صع صح. ذلك العمل بقول الله على بالمعروف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء والمرأة قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال هو جنتك ونار هذه أبلغ ما يقال في هذا الباب هو جنتك ونارك الفوائد المستنبطه الرجوع إلى الى العلماء تفسير القرآن بالسنه دلاله على حاجه القران للسنه استواء الناس والتفريق بينهم استواء الناس في النسب كلهم لآدم والتفريق بينهم بالتقوى أضع سلفي أحسن أدبا واستأذان في الله أن يتم عليه النعمة وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية أنا أخشى عليك والله لو أنصفتك أخشى عليك لكن الحق هذا الحق أنا لا لا أدلس الحق أنا ليست واجبة بل خذ الأعظم من ذلك لا يجب عليها رضاعة طفلها لا يجب عليها الرضاعة على الراجح الصحيح هو يستأجر مرضعة رضي الله عنك أزول أعلم أعلم من من دقة تعبيرك وسمو همتك ورفع خلقك أعلم ذلك رضي الله عنك أشرف طبعا هاي في البيت أليس المراه ونزارة بخير من زوجة ولا هنالدى هنا لا ليس كذلك وقاعدة غنب بالغرم ليس كذلك هي ما عليها أداية أصلا مهرها لأنها تمكن نفسها هي الذي عليها فقط أن تمكن نفسها منه أن تمكنه من نفسها هذا الذي عليها الحق أن الذي عليها وجوبا أن تمكنه من نفسها هذا الذي عليه. اللهم أمين. عندنا نسائي أي باب في النسائي حد الغسل حد الغسل أم الباب الذي بعده هيبا تقول ليت قوم يعلمون يا هيبا دي معناها بتأن لما نشوف المجادلة لذة الجماع متبادلة بنت نعم صحيح لكنها لا لكنها لا يصل إلى هذه اللذة إلا أن تمكنه من نفسها يعني هو لا يصل إلى هذه اللذة إلا أن تمكنه من نفسها فالذي يجب عليها الذي أن تمكنه حتى وكاد تتمتع لكن هذا حقه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة طيب بركت بوريك ويقول باب الودود بالنعل أو باب الودود في النعل قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أو أخبرنا محمد بن علاء أبو كريب من اسقاط من اسقاط الأزهار الجماعة هو طبعاً إشحذ السكين ناولين الخمرة كلها أوامر على الاستحباب الذي قال بوجوب الخدمة تمسك بها احضره السكين واتفاق العلماء ان السكين السكينه واجبا على واجباً على عائشه لاولين خمره ايضا لا ساجبا على عائشه ويقاتل رسول الله اني اني حاض محمد صابر ده عشان انبئكم هو صعيدي صعيدي من الصا من الصايده المغلقين فلذلك ويحارب ويقاتل ويناصح من اجل ذلك لأن امرأتها لو قالت له لا يجب شرعا الخدمة يعني الجبانة موجودة ومحمد موجود والتكبير تسعة قد أتى به علي بطالب أبي طالب فيقول نحي هذه السنة الصعيدي لابد أن يمكن ذهنه على ذلك العلم حاكم والشرع حاكم الصحيح أن خدمة المرأة لزوجها مستحبة ليست واجبة حكم الناس بين عليم طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكى إلى الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة البطنة خدمة البيت وحكم ما في حكمة تقلها ما في حكمة أصلا هو قال ألا أدلكم على خير من ذلك وقال بالتسبيح وين الحكم وين هذا يا أستاذ أشرف ده من كيسك حبيبي وصح أن اسمها كانت تخدم الزبادة نعم وش فيها واش الدلالة على الوجوب هي بتفعل ذلك حشمة الله وكانت طب هل أنت تقول يجب عليها هي تحمل النوى من أجل الخيل ها تحمل النوى وتعتي إلى خيل الزبير وتعتني بالخيل هذه خدمة بيت ولا خدمة الخيل كانت تفعل ذلك عشمة تنو تفعل ذلك إرضاء لزوجها وكانت متعبة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليها يردفها أبت يعني كانت متعبة جدا وتريد تذكرت غيرة الزبير فسكتت ما فيش روح دليل عندك يا حبيبي على ذلك لن تجد لن تجد دونك خفت القتاة هات الأدلة على الوجوب لن تجد هنا في الكلام على سنة نسائي قال حدثنا أو أخبارنا محمد العلاق أبو كريب من ثقات الأسباب قال حدثنا ابن أدريس وعبد الله ابن أدريس ابن يزيد بن أحمن بن أسود الكوفي يعني ابن عين قال ثقة في كل شيء واحمد العبلي ايضا قال كان نسيجا وحده الله قال ثقه ثبت قال عن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص ومن الثقات المصغر ومالك ومالك النجم كما قال الإمام شفعي إذا صح الحديث مالك النجم وأبن جريج, جريج أيضا من السقاط العزبات لكنه يرسل ويدلس عن المقبوري سعيد أبناء سعيد المقبوري وحسن حديث بل وثق عن عبيد ابن جريج عبيد ابن جريج التيمي مولاه المدني وقيل التميمي مولاه قال من ثقات قال ابو زرع الرازي ثقه قال نسيه ثقه نعم قال قلت ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه واريت كتال بس هذه النعال السبتيه النعال السبتية اللي نعمه فيها شعر ولا قبلان وتتوضا فيها قال رايت رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضا فيها قال ابن أخير ابن عمر رأيتك كتلبس النعال هذه النعال السبتية وتتوضى فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية وتوضى فيها هنا لها توجهة طبعا النعل وكيف يتوضى فيه أولا نضوء فيه وجوب غسل الرجل وهذا حديث يستدل به البخاري وغيره على وجوب غسل الرجل أن المسح غير وارد هنا وهذا صحيح شاذ جدا من قال أن المسح يمكن أن يعني ينزل مزيد الغسل في الحديث مسائل أولو فضل بن عمر أن بن عمر كان أثرياً وكان تتبع فعل عليه وسلم ليأتسي به الثاني أنه لما لبس النعائل السبتية مع أن النفس نهى عن نفس النعائل السبتية والمشي بها في المقابر لأنها حلطر فيه والمقابر حل زهد لذلك قال يا صاحب النعائل السبتية اخلعنا عليك ابن عمر قال كان يتوضع بها أو فيها وكان النفس السلام يتوضع فيه التوليف التوفير الوضوء هنا التوديان التودي الأول أنه كان الماء ينزل لندق لا خبلان كان الماء ينزل على النعال التي لا شعر فيها فيصل إلى كلية الرجل يصل إلى كلية الرجل فهون خد... وهنا يكون غسلها فيه والثاني أنه يكون هذا ودوءا سريعا بيضع يده بالماء هكذا على على رجل ويكون ودوءا نفلا ويكون ودوءا نفلا وهذا قاله أمر المخطئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسألة بالنعل والوضوء في النعل بالنعل يكون على ال ال ال ال الوضوء النخل أنه حقا متوضع على طهارة لكنه أراد زيادة, زيادة الخير ولكن فيها كما قلنا فيها الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا بأن الإنسان يعني فيها وجوب غسل غسل الرجلين لأنه قال توضع فيها غسل, غسل رجله وهو داخل النعل نعم إذا غلب على ظني أن الماء يبلغ العضو جميعا نعم الفوائد المستنبطه فضل التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فعل النبي تشريعه الان قال رايت رسول الله يتوضا فيها الحكم يعرف بالإلمام, بالالمام بجميع الروايات الحكم يعرف بالالمام بجميع الروايات لنا بالروايات الثانيه علمنا أن غسل الرجلين واجب ولذلك الحمد لله قد ان الله لنا دروس الليله ومعنا موعد ساعه العشيره اعتقد مع القران علوم القران باذن الله نسال الله تعالى ان ينفع بذلك ام الاسلاميه من السنة الإكثار من الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليله وغدا باذن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عيالات الجمعة من الجمعة صلى الله عليه بها عشرة وقال حديث في بعض الضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القت كنت أخذ زبيخ البيت كله وكان الفرس كنت أسوسه طيب ما بينا لك بيننا لك يا سبعة عشر اغلب الرجال يبالغون نحب نخدمهم لكن يبالغون نعم خلاص بينه له أن هذا ليس بواجب ونفعل ذلك تفضلا حتى لا حتى لا يعني يشق يشق على أو أو أو يشدد عليكن سأحتفظ بهذا به الرابط احتفظ به وقل قل محمد حسن يقول أن خدمة المرأة لزوجها ليس بواجب والله زلمة والله ليس ليس, ليس هينا لزولها حمود ليس طاعت الزوج فرض شيخي فكيف انا أمرها بالخدمة فعصت إن أمرها ممتازة ممتازة رجاء فانا نقول هو المسألة أنه يأمرها بالخدمة واجب عليها فتقول له تأمرني بما لم يأمرني الله به أنا أفعله لكن ان استمر الأمر من كيف تكون قد أشحفت عليها وشققت عليها وقلبت قلبت السنة فرضا فعزول بيقصد يأ... هذا... هذا ليس بشرا الزول بيقصد بذلك بأنه يعني إن كانت قالت له لا خدمة علي واجبة يبقى هذه أول البداية أنها ستنكر كل شيء عليها ولن, ولن تسمع له في شيء لكن أنت قلت يا زول بأن الفضل بينهم أوسع آمين يا زول لذاك الله خير وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوام عليه يا. <تصفيق> واحنا ما قلنا أنه يخدمها يا أشرف غفر الله لك احنا قلنا وجوبا إن كانت في بيتها لا تخدم في بيتها ولا بد من من خادمة لابد وجوباً أن يأتي لها بخادمة إن كان له ساعة وإن كانت امرأة لا تمشي في الشارع إلا بسيارة ويملك واجب عليه أن يأتي لها بالسيارة هذا حفظ الحقوق يا أستاذ أشرف لأنه يأخذها من المستوى يجعلها في نفس المستوى إن كان يملك إن كان يملك الكلام واضح ألا نتعلم المستحب أيضاً بل هناك جل لا يرضي تعب المرأة مهما جاهدت في ذلك الجحود الجحود لا يرتقي منزلة في قلب المر الجحود لا يرتقي في هذه الصفة لكن الجحود لا يرتقي إلى قلبها فاطمة كنت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يلقى يا حبيبي انت اهتذب وتجيء الفاضي ما عندك دليل انا اتركك دونك خط القطات ائتني بدليل واحد يدل على وجوب الخدمة هل عنده, عنده, عنده اما تخدم محمد صبر يقول عنده اما ام تخدم ويأتي بالأربعة اه نعم سيفعل ذلك ويأتي بالأربعة وهنا لا يخدمنا فيقول بدل, بدل الموت أربع موتات بل أنت شكرا لديك يا زول طب مني على معاذ ويحيا طمني عليهم قريبا مع أنك وإن كنت تهجرهم لكن يا أخي إخوانك ولهم أيضا عليك فضل ولهم يتعلمون منك يستفيدون أنت تستفيد تدخل في حديث ويصلحون حين افسد الناس السنه صلى الله عليه وسلم اصدق أستغل... صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وياكم أستاذة استاذ رفع الله مقامك السنة صلى الله عليه وسلم وانفع بك اللهم المسلمين اللهم جزاك الله خير من يا منال يطبق رجال لابد والله ما من دين اكرم المرأة دي كدين والله نعم خادمه ما اروع كلماتك هذا صحيح انا اتكلم على الشرع يعني ليست مساله مجامله هذا هو الشر نسأل الله للفعل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يشكر لكم ونسأل الله للفعل أن يديم عليكم هذا الخير ما حينا أبدا لقاؤنا بإذن الله الساعة العشرة علوم القرآن ثم بعد ذلك إلى دروسنا إلى صحيح البخاري وإلى ابن بطه هنا في ال... هنا في المكسلر الحمد لله سكينا ما شاء الله وعلى قطرة بالله نعم أراك أشد حرصا الآن أنا قلت لك جعلك الله رأسا في الناس فاتق لربك كوني على الجدة وعضي على ذلك بالنواجس يا أمور الرالي يقول إذا كانت اللغة في خيمة كبيرة هل يأخذها يأخذها ويعرفها سنة وهتصرف فيها بعد سنة لم يأتي صاحبها نعم هي شريكة حيات إلى عشان إن شاء الله اللهم أمين بركة وعودية الله الله يرضى عنك أستاذ مجدى أحسن الله عليك خدمتها الاولاديه ليست واجب ايضا يا احمد علي خلاص هي ضرب النهارده ضرب خدمتها الاولاديه ليست واجب قال وجدت كنارك نعم هبه يامرها بالخروج والعمل واحضار النقود اذنه عليها طاعته للطاعة والامر ادوابت طب هذا على امر مخصوص اما عامه الناس على خلاف ذلك ما لنا و... ولا اخره ولا عامه الناس هذا هو الحق سكينة تقول الآن العرف يحتم عليها هذا ولا اغبن هنا غير هذا فال العرف معتبر نعم العرف معتبر لكنه لا يأتي عليها أيضا نعم العرف معتبر يا سكين مفضوع الآية ولقد أرسلنا موسى بآيتنا رسالة هبة والعلم استفاء الله أكبر نعم الله فهل يصح توجيه أن من استفاء الله تعالى أن يكون عالما ربانيا فلازم أن أنه مؤيد من ربي بالحجر الدمغة كيف لا وهو قضية الحق على الباطل ما, ما أروع كلماتك فلاود يوم ذي في طريق مستبشلا مناص ربي فوائات لا محله نعم والضغوط عليه تكون شديدة جدا والبلاية ما يعلم بها إلا الله ويعني أمور أخرى خفية ما علمها إلا الله جرّفها تكون تكون طريق له موصلا إلى النجات بولك يا دكتور الله لك هل له إلزمه بالنقاب إن كانت ترى وجوبه نعم له إلزمه وجوبا وإن كانت ترى استحبابه ويرى وجوبه له أن يلزمه اللهم آمين جزا الله عنك الله بار الله بك بوركت يا ابو الوليد تاج أن انت فوق الروس кто شيخ لا تذكر هذا راي عدم خدمة الزور <تصفيق> قياسا عليه ولا تسب الذين كفروا يعني تقول قياسا على الايات ولا تسب الذين كفروا وسبوا <تصفيق> الله لا بغيره وشا ارجاء هذا علم اوديت الله لابد ده. لا بد ان يصل للناس اخذ به من اخذ وترك به من طرك. قال قالنا حبيب حكم من صلى الله عليه ابن طالب او زوجتي فاطمه انا حين اشتكى لي الخدمه فحكم حكم على فاطمه بالخدمه الباطنه خدمه بيته حكم هذا كلام لا لا صح هذا كلام لا صح كلام حبيب لا صح والاشكال ان حبيب مالكي والما ومالك ايضا يقول ان الخدمه ليست واجبه على زوجتي على الزوج ارجع الملكية ترى مالك ايضا يرى ان الخدمه ليست ليست إذا كان هذا كذلك فمن الأولى عدم وجوب طاعة أبوي الزوج استغفر الله استغفر هو طاعة أبوي الزوج بالرّم بالزوج بالرّم بالزوج <تصفيق> اين حديث أمزارة يا هبا وين وين فعلت يا أستاذة يا صاحبة التأصيل تأخرنا جداً أهله صايل وطيت ودايس فمنق فعنده أرقد ما فتصبح وأقول فلا أقبح وأشوف فأتقن نح ومجحني فمجحتي الله أكبر إلى نفسي والرسول قال لا كنت لك خير نبزار يا سلام يا هيبة الله يا سلام آياتها المؤصلة يا سلام يا آياتها المؤ المؤصلة يقوله في في الحديث هذا وضح على انه ما لست في سوء منه بالعزة والكرام ما هذا الجمال يا أستاذة هيبة نعم أنت ما عليك أيها الرجل إلا ان تعطي المرأة الخيط لحقها وسترى الشمس والقمر والنجوم والسحاب والبحار والأنهار حتى القروض على الجبال ويقفون صفا خلف المرأة يعطونك حججها والبرهيم كلامك فائق جدا قوي جدا في هذا الباب وأنا أدين الله بأن خدمة المرأة ليست يعني حقا ليست واجبة وأنا أعاني من هذا عندما يعارضوني شرعا بهذا الباب لكن حقا خدمة المرأة ليست واجبة ولو, ولو كانت وريبة لما كنت, واحد لما كنت وحيدا فريدا الآن يعني أنقذني ربي بإخواني اخونا سامي علم أنني أنا يعني كنت صائما هو أنني لا أعرف شيئا ولا أفهم شيئا ولا أستطيع ان افعل شيء فأتاني بالإفطار جزال الله خيرا لو لم يكن لبقيت إلى الصباح ما عندي شيء وما أكل شيئا أنا ما أستطيع وحتى أنا الشراء ما أستطيع أتعامل مع الناس عن وشراءا ما بفعل ذلك ورب العزة فسبحان الله الامر شريعه والشريعة تغلب على على الجميع طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في شيء ثاني اهل مكه ادرى بشعبها نعم نعم وانا اسلم لك أسلم لك احسن الله إليكم الان استاذنكم أبو انس يقول هذا هذه هذا هو هذا قال هذا هو لو قال هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ونارك هو هذا هو هذا لا هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو الله هو هذا هو هذا الله هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو أنتهي أنا إذا كانت المرأة تعمل في البيت دون أن تمن عليه فهل يحق لها أن تطلب منه العلاج نعم يحق لها ذلك وإذا مرضت وليس لدي, لدي مال وإذا مرضت وليس لدي مال تعالج. أطلب نفسي بدون علاج لا أبوك يعالجك أخوك يعالجك عمك يعالجك العصبات هو هو عندما تقبليه بين عينيه لن يعالجك سيأتي لك بالمستشفيات بجانبك لكن كوني حاره عندما عندما تحسني إلي سيكون يعني تحت يدك كيف مشيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن.